يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره الله الله ربنا ولقال الحمد الله أكبر الله هو أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسديلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية